لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوتا قمطريرا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 وذانيهن عليهم ظلالها وزللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآليات من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها قد تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ثن جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسدتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق